أحبتي الله وحييكم بتحيات الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقتنا اليوم هي عن آفة خطيرة من آفات اللسان ابتلي بها كثير من المسلمين وندر الله سبحانه وتعالى أن ينزع الجميع عن هذه الآفة ويتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي قد تعصف بمجتمع الإسلام والمسلمين هذه الآفة عن سباب المسلم وعياذ الله رب العالمين سمعنا عبدالله بن مسعود وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما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 وليس كذلك الا حار عليه وفي رواية عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبة فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله احبتي في الله هذه نصوص نبويه شريفة وردت على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذرنا من مسألة السباب المسلم لان السباب يعني هو اشد من السب لان السباب هو ان يقول الانسان ما فيه وما ليس فيه هذا هو السباب يعني السبب ان تقول ما فيه فقط ولكن السباب هو ان يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم فلقد اُثي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فانظر الى ان الإنسان عندما يبغض إنسانا او يحسد إنسانا او يمتلئ قلبه يعني للأسف الشديد ضغينة او حقدا او حسدا او كراهية او بغضا نحو إنسان ما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 سمي بالفاحش من الجسد يعني السبب هي حرقة الدق والعاذ بالله يعني هذا هو الفحش او الفاحش من الجسد يشبه به ويسمى به الفاحش من القول يعني كأن الانسان عندما يذكر الانسان بشين او يريد ان يشينه فانما هو يريد ان يعني يخشف عورته والعياذ بالله رب العالمين فيعني وكأنه يريد أن يبدي عورته المسبوب والعياذ بالله عز بالله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخطيرة أما سبب المسلم فسوق نعلم أن الفسق في اللغة هو الخروج وفي المصطلح الشرعي هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهو عند اهل التخصص والاختصاص وعلماء الشريعة الفسوق اشد من العصيان قال ربنا وكرها اليكم الكفرة والفسوق والعصيان فانظر اخي المسلم واختي المسلمة ان المسلم عرضه غالي المسلم عرضه غالي كما قلنا حرمته عند الله اعظم حرمة من الكعبة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 قال ان سب المسلم بغير حق حرام باجماع الامه وفاعله فاسق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة ان كما قال الح اي يوم يعني مسلم كان ذكرا كان انثى كبير كان ام يعني مجرد بالغ او بلغ الحلو يعني لا يحق له ان يصف اخاه وصفا يشينه ولا ان يقاتله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 المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم معنى ان الاسم اسم السب يعني واسم السباب الواقع من هذين الشخصين يعني القضية انه يعود على ما نبتلق الا ان الثاني يأتي يريد ان ينتصر فان تجاوز الحد يعني يقول له للاسف او عليه نفس الوسر ثم يعود الاسم ايضا على من بدا لان الشرع ايضا يبيح ان ينتصر الانسان عندما يظلم ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل وقال ربنا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون ولكن ولكن المؤمن عندما يعفو هذه درجة اعظم المؤمن عندما يعفو يقول ربنا يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عيسا يعني الانسان عندما يعفو انسان متواضع انسان يدعي الله عز وجل يرد على هذا الانسان يدعي الله عز وجل يقتص من هذا الانسان يدعي الله سبحانه وتعالى ان يأخذ حقه من هذا الانسان لان سباب المسلم كما قلنا بغير حق يحرم على الانسان لكن اذا انتصر الذي سبه المسبوب يعطي فجاء الهفوري هذا الرسول فماذا يريد ان ينتصر ويستوفي ظلمته من الطرف الاخر وهل هذا يعني يبرئ الاول من حقه قال اهل العلم نعم يبرئ الاول من حقه ويبقى عليه اسم الابتداء يعني الانسان سب الساعه فانتصر الطرف الثاني المشبوه الذي وقع عليه الشك فانتصر الناصب انتهت القضية لكن يبقى على الاول اسم البدايه اسم الاتهام والاسم المستحق لله سبحانه وتعالى ما خلق الله سبحانه وتعالى فالانسان يتقى الله رب العالمين ويراعي هذه المسألة لانها مسألة خطيرة مسألة الله سبحانه وتعالى ان يعني يمسك الخلاتنا عن هذا الامر لان السباب ايضا السباب سوف يدخل الانسان ايضا في الفحش والتفحش والبحث عن كلمات بذيئة تتأذى منها الملائكة وتأذى منها عباد الله الصالحون وتأذى منها كل ذي قلب يتق الله رب العالمين الله عز وجل يقول قل إن من حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشتكوا بالله ما لم يعزن به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ورأينا لما روي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم أي الموت فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغاضب الله عليه قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال صلى الله عليه وسلم لم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في انظر إلى هذا الكلام العظيم وهذا الأدب الجم يعني صنعه رب العباد سبحانه وتعالى على عينه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 فلما تقول معلله ردها على معصى اليهود الذين قلت بكريه صلى الاسلام عليك يا محمد اولا تسرى ما تقعبه يعني انا سمعت ما يا رسول الله يقول لها بادب الجم اولا تسمعي ما قلت ربطت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه وانظر ما روته عائشة ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما راه قال بئس اخو العشيرة وبئس ابن العشيره فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يعني انبسط الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وانبسط اليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشه يا رسول الله حين رايت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت اليه يعني هششت وشششت في وجهه فقال يا عائشه صلى الله عليه وسلم متى عهدتني فحاشه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 روى الإمام المسلم هذه الأحاديث العظيمة التي وددنا أن نتعلمها نحن وزوجاتنا وأبناؤنا وبناتنا وأهلنا ويجب أن يعرف الجميع أن الإنسان عندنا يمسك لسانهم عن سباب المسلم سوف يتعون الصفات الحسنة الجميلة وعندما يطلق لسانه بالفحش وبالبداءة في الناس وفي أعراض الناس عندئذ سوف يتعون لسانه البداءة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع من سباب المسلمين ومن السب واللعن ان ربنا على ما شؤ قدير وصلى الله